أعوذ الله من السيطان الغجيب أعوذ الله من السيطان الغجيب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 يا إذ لا وهنا العظم والشعب والرخ شيبا ولا الأسم يا ذكر يا إنا بشعك قال ربك كان وانا نجينا اقعد قال ان كنت تمني قال يا جاري يا من بنترك جلولان لنقول cua ندمت في الان انا يا يسوي يا Qaca argyət itibəli qayaqым ya giyyət q avez â �ו وَحَمْدًا لِلَّذِي نَوَّرَكَ وَأَذْكَى سَوَّى وَكَانَ دبي ماو يا من يجي تن تن تن في املا اللي أعوذ بالرحمة M وقال كذلك قال ربكه وعلي هذين ونجعل ذو آيات المنات ورحمة منا وكان ودي يا سيدي كل وك ري والقرري يايايع الن فإين م تيمين يلي ب شري Oh, no, no, no, no, no. كاني سنكن قديم من كان في زمان في وعلى <تصفيق> الليين de esto يوم توب لك سرائر